أردت إصابة السنة وذلك في خط ابني في يومه السابع لكن والدي رفض وقال أو والدي رفضا وقالوا لي حتى يكبر بعض الأشهر وقالوا لي إن فعلت هذا لن نزورك أبداً ونستبرئ من منك الجواب أن ختان الولد يوم السابع هذا خلاف السنة ختان الولد يوم السابع خلاف السنة وليس من السنة بل إن الختانة في أي وقت بعد ميلاده سواء بعد سبوع سبوعين ثلاثة شهر اعتقاد أن السنة يوم السابعة خلاف السنة لذلك تختن ولدك بعد كما قال لك الوالدان بعد شهر شهرين ثلاثة حتى يكبر يسيرا ولو أن الولد هذا ختن وعمره 15 سنة فهذا جائز فإن ابن عباس رضي الله عنهما ختن عند بلوغه نحو الخامسة عشرة يعني ختن فالختان ليس له وقت محدود المهم قبل البلوغ أو عند البلوغ أما قبل البلوغ في أي وقت ختنت الولد هذا أبوه مشروع وكلما بكر به وهو طفل لا يتحرك يعني لا ينقلب ويمشي ويحبو فالأفضل أن يختنى مبكرا حتى يسهل التئام الجرح لأنه عند الحركة ولما يمشي الولد ولما يحبو هذا يؤثر على التئام الجرح يؤخر الأمر فكلما كان أصغر وهو ملفع يلف بعده ولا يتحرك يعني ينقلب ولا يمشي أو يحبو فهذا أفضل والله أعلم يقول السائل هل لبس الخاتم سنة وإن كان كذلك أين يلبس وما معنى أن يجعل فصل الخاتم من الأسفل كما جاء في الحديث الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ الخاتم للزينة لكنه يباح يباح للرجل أن يتزين بخاتم الفضة هذا جائز لكن السنة أن الإنسان إذا كان عنده كتب يختمها يعني رسائل أو شيء ويحتاج إلى ختم فإنه يتخذ خاتما ويجعل هذا الخاتم في خنصره الإصبع الصغير في اليمين أو اليسار النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يلبسه هنا أحيانا كان يلبسه هنا ويجعل فصه من الداخل الذي هو موضع الختم فيه محمد رسول الله ثلاثة ألفاظ أو ثلاث كلمات فالخاتم يستحب للحاجة كأن يكون ماذا يحتاج إلى ختم كتبه ختم يعني رسائله للناس أوراق بدل يعني الختم الذي في هذا الزمان يعمل في المحل في محلات المطابع لأجل ختم الأوراق ونحوها لا يكون الخاتم كافيا الخاتم يكون كافيا وهو يكون حينئذ سنة إذا كان من فضه ويجعل يعني يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام أما للزينة فهو مباح والله أعلم